بسم الله الرحمن الرحيم بسم الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغى موطات ازواجك والله غفور رحيم والله غفور رحيم قال فرضا الله لكم تحله ايمانكم قال فرضا الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وهو وَإِذْ أسر النبي إلى بَعْضِ أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض وإذ أسر النبي إلى بعض فَم نَبآاب قَالَت مَ أأَم بأك هذا م نَبدي قلَت منأَ بأك هذا قَا نَبأن العالمُ الخاب ق نَأَنِي العالم فَارْصِدَتْ قُلُوبُكُمَا إِنْ تَثُوبَا إِلَى اللَّهِ فَطَرِفَتْ قُلُوبُهُ قَهَا وَإِنْ تَضَاهَوْا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ تَضَاهَوْا عَلَيْهِ فَيَتَرَنَّمَ إِنَّ اللَّهَ هو مولاه وَخَارِفُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ أَسَأَ رَبُّهُ إِنْ قَلَّ قَنَّ مسلمات مؤمنات أشعر الظروح طلقت أن يبدله أزواجا خيرا من كل مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات سائحات ثيبات وابكرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ فقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره قُلِ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لَا يَصُولُ اللهَ مَا أَمَرَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ان ماتجزون ما كنتم تعملون ان ماتجزون ما كنتم تعملون